بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ أحمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنزال الحديث المساله التي عقدها الناظم ان حول تعالى فيما يتعلق ب فرض الكفايه مسألة فرض الكفايه مهمه مقصود ونظر عن فاعل مجرد وزعم الاستاذ الجويني ونزله يغضل فرض العين وعرفنا انه ذكر مسالتين في هذين البيتين المساله الأولى فيما يتعلق بتعريف فرض الكفايه فرض الكفاية حقيقته حده مهم مقصود ونظر عن فاعل مجرد وعرفنا ما يتعلق به بهذا الحد المساله الثانيه شار الله بقولي وزعم الاستاذ من الاستاذ نعم والجويني ونجنه يعني ابنه يفضل فرض العين يفضل هو هاي فرض الكفايه أفضل من فرض العين عرفنا ما يتعلق بهذه المساله المساله الثالثه وهي هل يتعلق فرض الكفايه بجميع المكلفين يعني الخطاب يكون جميع المكلفين أو يتعلق ببعضهم هذه مساله خلافية بين اهل الاصول اختلفوا فيها الاصول على قولين قال في البحر الزركشي رحمه الله تعالى اختلف هل يتعلق فرض الكفايه بالكل أو البعض على قولين مع الاتفاق على أنه يسقط بفعل البعض مع الاتفاق على أنه يسقط بفعل البعض اذا المساله فيها جهه هي خلافية وجهة هي اتفاقيه خلاف ماذا هل الخطاب يتعلق بالجميع أو ببعضهم ثم اتفقوا على أنه لو فعل البعض ارزا سقط الاثم عن عن الجميع اشار الناظم رحمه الله تعالى لهذه المساله الثالثه بقوله وهو على الكل راى الجمهور والقول بالبعض هو المنصوره فقيد مبهم وقيد رجنه وقيد من قام به ووحينا وهو اي فرض الكفايه واجب الضمير يعود الى فرض الكفايه عاد الى الاول في بيت الاول فرض الكفايه وهو اي فرض الكفايه على الكل اي واجب على الكل الكل هكذا يعني ان وهذا شائع عند اهل العلم مع كونه اذا اصل المساله قالوا لا يقال الكل وانما يقال كل لان كل هذا ملازم ليه للاضافه معن و فارقها لفظا بمعنى انه قد يقطع المضاف اليه ويعوض عنه بماذا تنوين حينئذ نكون التنوين عوضا عن مضاف على كلمه كل كل يعمل على شاكلتين كل فيها كذلك بعضهم على بعض بعض اذا على بعضهم اذا كل وبعض ملزمان دي للاضافه قد يحذف المضاف اليه ويعوض عنه التنوين يسمى تنوين عوض عن كلمة اذا كان كذلك عينيد هذه الالفاظ كل وبعض ليست من المستثناه ممن يدخل عليه ال الضارب راس الجاني يدخل عليه ال ليست من المستثنى اذا لا يصح دخول ال على المضاف على المضاف المضاف الى كلمه فلا يقال جاء الغلام زيد يصح الغلام زيد لا يصح اذا إذا كان لا يصح الغلام زيد كذلك الكل والبعض يريد لا يرضى هذا الاصله لكن سعمل اهل العلم وصار ماذا صار خطا مشهورا وهو اولى عند بعض من صواب مهجور صواب مهجور لفظه كل وبعض دون دون ال ولذلك صار مش نشام رحمه الله تعالى في قطر الندى أشار الى هذه المساله قال هو بدل بعض من بعض نعم بدل كل من كل بدل كل من من كل ولم يقل بدل الكل من الكل كما هو مشهور عند النحات بدل الشيء من الشيء بدل كل من من الكل قال في شرح وإنما لم اقل بدل الكل من الكل حذر من مذهب من لا يجيز ادخال ال على كل او الصواب لا يريد ادخال ال على على كل أكثر النحاة على ذلك والتعليل هو ما ذكرته وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بانه تسامح فيه موافقه للناس ورقه للناس اذا باب التسامح ان هذا يدخلوا التسامح لا بأس. ليس من اصل الدين يقع فيه التسامح انه مو من الالفاظ الشائعة اذا الكل موافقه لي ما اشتهر عند اهل العلم او عند الناس لا بعسبهم يعني لا ينبني عليه اسمه واذا كان كذلك فالامر فيه وسئ اذا قوله على الكل أي على كل المخاطبين هذا العصر كل المخاطبين وهو على الكل على الكل على, على هذه تفيد ماذا عند اهل الاصول ظاهره في في الوجوب ظاهره في في الوجوب اذا واجب اذا قدرنا خبر ماذا واجب واجب على اذا هو تاكيد لمعنه المتعلق على الكل قال الغزالي في مصطفى ظاهر الخطاب مع جماعه بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد اذا خاطب الشرع جماعة الاصر ما هو ان يكون كل واحد مخاطب هذا الاصل إذا قال تعالى اقيموا الصلاة اتوا الزكاة كذلك حينئذ يكون الخطاب لمن يكون الخطاب متعلقا بكل واحد فإذا كقاعدة فإذا خاطب الشارع جماعة كان كل واحد كل فرد داخلا في الخطاب حينئذ يكون متعلقا ل بالخطاب. ظاهر الخطاب مع جماعه بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحده أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع يعني إلا لقرين كانه يقول لك ماذا الأصل الخطاب لكل واحد إذا كان الخطاب لجماعه فالاصلا ان يكون الخطاب لكل واحد الا لقرينه ومعلوم ان الاصول والقواعد انها تصرف عند القرائن عن, عن ظاهرها الاشكال في كما نقول اصر في صيغه تفعل تدل على الوجوب إلا لقرينه والاصل في لا تفعل تدل على التحريم إلا لقرينه والاصل بقاء العام على العموم إلا لقرينه كالخاص نحو ذلك هذا الاشكال في وهنا كذلك إلا اذا دل دليل على أن الخطاب هنا للبعض ولم يرد به الجميع حينئذ يكون المتجه يكون هو المعمول ودائما القرائن تكون مقدمه على الأصول قرائن هنا تكون مقدمه على على الوصول واذا وجدت قرينه تصرف افعل عن الوجوب الى النذ لا يقال الاصر كذا والقرينه هذه تكون معارضه للاصل كلها الاصل مضطرد عند عدم قرينه والعام يبقى على عمومه مطلقا دون تفصيل عند عدم الخاص والمطلق يبقى على على مطلقه دون تقييد عند عدم المقيد وهكذا اذا الاصول لا ي... لا ي... يقال بان ثم تعارض بين الاصول وبين القراءه التي التي تصرف الأصول عن طردها وهنا كذلك فالاصل خطاب لجميع من خطب من الجماعه الا اذا دلت قرينه قال إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحده فان جاء يريد الله اشكال فيه بأن يقال بأنه ليس خطابا للجميع لي أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع يعني يكونوا خاصا هذا لا ايش كان فيه كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما قلت تكونوا قالت كن منكم اذا من هنا لماذا تبعيد وبعض يرى انها بيان الجنس اختلف في مدلول هذه الايه واستدل بها على ان الخطاب هنا للبعض كما يأتي تحرير ذلك قال وكقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين اذا في هاتين الايتين خطاب هنا للبعض خطاب لي للبعض اذا دلت القرينه على أن الخطاب ليس للجميع هذا لا يشكال فيه هذا يعتبر ماذا من المستثنى على خلاف في فهم هاتين الايتين قال فان هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين لذلك يعني قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف هل هو كقولي اقيم الصلاه قطعا لا لان اقيم الصلاه كل مكلف دخل في هذا عين اذا تعين عليه ولذلك هذا اقيم الصلاه يعتبر مما من فرض العين لكن الامر بمعروف النهي عن المنكر هذا يعتبر ماذا في الجملة في الاصل من فروض الكفايات اذا كل مخاطب لا يكون متعينا عليه كل مخاطب لا يكون متعينا عليه وإذا كان كذلك فالخطاب للجميع أو للجماعه كما سبق التقرير إذا أريد به كل فرض حينئذ صار فرضا عين واذا اريد به البعض ولو كان الخطاب في لفظه للجميع حينئذ هو هو فرض الكفايه اذا قال فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين يعني ما كان خطابا للبعض وفهم الغزالي من هاتين الايتين ان الخطاب ليس للجميع بل هو لي لللبعض وفهم الطوفي وكم سياتي انه الخطاب للللجميع على كل اباس بي خلاف هذه المساله قال وهو على الكل اذا فرض الكفايه واجب على الكل على الجميع بمعنى ان كل واحد داخل في الخطاب ثم إذا ترك الجميع اثمه لذلك هذا ضابط ماذا كما سبق معنا فارق بين نوعين ولذلك فرض الكفايه وفرض العين اتفقان في الابتداء ولم يختلفان باعتبار ما بعده الابتداء وهذا القول هو راي الجمهور كما قال راى الجمهور وهو على الكل راى الجمهور راى الجمهور يعني جماهير من اهل الاصول على أن فرض الكفايه إنما هو خطاب لي للجميع وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن الخطاب في فرض الكفايه إنما هو خطاب موجه إلى الى الجميع هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء منهم الاربعه الايمان الاربعه يعني العمل عليه والتفريع في المذاهب الأربعة على هذا الاصل والمراد الاربعه هنا ذوات الأشخاص يعني المذاهب الخاصة وليس المراد به المذاهب الاصلاحيه والا قد يختلفون قد يخالف الفرع الاصل فكما معلوم من كتب الفقه والاصول عينذا قد اصل الشافعي رحمه الله تعالى أصلا في الرساله ويكون العمل عليه ولكن قد يخالفه ماذا أصحابه؟ ويجعلون مذهبا لي للشافعي يجعلون مذهبا لي للشافعي منهم الاربع نقله عنه ابن مفلح في وغيره ووجهه هو. هذا المذهب الأول تأثيم الجميع عند الترك تأثيم الجميع عند الترك واذا ثبت الاثم دل على ماذا على انه واجب ولذلك قال الزركشي الاثم فرع الوجوب الاثم فرع الوجوب اذا التاثيم عند ترك الجميع مجمع عليه صحينا ام لا مجمع عليه واذا كان كذلك حينئذ كيف ثبت الاثم ولم يثبت الوجوب هذا لا يوجد لا نظر له بالشرع يعني ياثم ولم يجب عليهم كيف اذا تركت القبيلة كلها تركت الصلاة على جنازة أثم الجميع زيد وعم كل واحد أثم كيف ياثم كل واحد بعينه ولم يتعلق به الخطاب اريد ان ماذا هذا مصادم لي للعصر اذا دليل الجمهور أو الجماهير أن الخطاب في فضل الكفايه موجه للجميع يعني متعلق بالجميع انهم لو تركوا اثموا والاثم فرع الوجوب وانما سقط بفعل البعض لان المقصود به تحصيل تلك المصالح لانه يريد هذا رد على اعتراض إذا قيل بأنه تعلق بالجميع فاثموا مع كون هذا مسلم عند الجميع ولذا قلنا اتفقوا على انه يسقط بفعال البعض اذا كيف يسقط بفعل البعض هل قام فعل بعضهم عن غيره هذا اعتراض ولذلك نجيب بكون, بكون فرض الكفايه معلل معلل بماذا بالمصلحه وتكررها كما مر معنا في التفريقه بين النوعين فلما كان فرض الكفايه معللا بتحصيل مصالح لا تتكرر حينئذ متى ما فعل بعض اذا ماذا يفعل الاخر إذا صلى صل على الجنازه وانقذ الغريق ودفن الميت اذا ماذا يفعل بعد ذلك إذا قلنا الجميع خاطبهم الله تعالى بدفن الميت ودفنه بعضهم الباقي ماذا يصنع يمتثل ماذا اذا تعذر في حقه الامتثال فسقوط الواجب عليه الفعل هذا لعدم تمكنه من الفعل إذن لا اعتراض بكونه كيف يسقط عن البعض مع كونه قد وجب عليه ونقول هذا لا يخاطب ولا ياثم مع كونه قد تركه لذلك نقول لكوني فرض الكفايه معللا معللا بماذا بتحصيل مصالح لا تتكرر في الجملة عرفنا انه هذا في في الجمله وقد يحصل تكرار كما في صلاه الجنازة ونحوها وانما سقط بفعل البعض لأن المقصود به بفرض الكفايه تحصيل تلك المصالح فلا تتكرر المصلحه بتكرره بخلاف فرض العين فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحه المشروعة لها وهو تعبد كل فرد وهذا اعظم يفرق فيه او به بين النوعين فرض الكفايه وفرض العين اذا علة هذا القول وهو على الكل راى الجمهور هو اسم الجميع بالتركي وهذا محل وفاق حتى من يقول بالبعض يقول اذا ترك الجميع اثم ترك الجميع اثم ويسقط بفعل البعض بفعل البعض يعني لو صلى زيد من الناس كفى وقولهم يسقط بفعل البعض المراد به تمام الفعل يعني متى يسقط بالشروع أو بالتمام بالتمام لانه قد يشرع فيه يشرع فيه فيحصل له عارض كذلك يصلي يكبر فيموت قبل ان يتم اذا هل حصل الفرض الكفايه ما حصل الفرض اذا لا يصلح ان يكون الحكم معلقا بالشروع بالشروعي سهله لا او قد يجن لانه قد يحصل له مانع اذا مرادهم انه يسقط بفعل البعض اي بتمام لا بد يتم ينبغي نقول سقط أما بمجرد الشروع هذا لا لانه قد يعرض له عارض وهذا متصور عقلا قد يوجد او قد يكبر فيموت أو يحصل شيء يتعلق به ماذا قد يطلب العلم فرض كفايه فيطلب العلم في فيموت قبل ان يصل اذا ما حصل ماذا ما حصلت الكفايه من ماذا من النظر به بتمام فعله فلا يكفي الشروع لاحتمال انقطاعه بجنون ونحوه هكذا قيد العطار في حاشيته قال الامام احمد الغزوي واجب على الناس كلهم فاذا غزا بعضهم اجزا عنه هذا نص ليس نصا شرعيا وانما نص فيه ما يتعلق به رحمه الله الغزو يعني الجهاد في سبيل الله واجب على الكل على الكل فاذا غزا بعضهم يعني بعض الناس ارزا عنهم يعني عن الجميع اذا الامام احمد رحمه الله هذا نص واضح يدل على انه يرى ان الفرض الكفايه يتعلق به بالجميع ولذلك اذا ترك الجميع اثم لكن لو فعل بعضهم حينئذ نقول سقط عن البقيه ارجع عنه وقال واصحابه كذلك ونقل عن الشافعي وجر عليه أصحابه وان خالف بعضهم ومن الاصوليين الصير فيه والباقي للان شرازي والغزالي يختارهم الامدي ونقله عن اصحابهم وابن الحاجب وغيره قال في البحر والجمهور على أنه يجب على الجميع جمهور يعني جمهور الاصوليين انه على انه يجب على الجميع لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بشيء المجهول يعني تعليم آخر وهو التفريقه بين خطاب التكليف وبين خطاب المكلف به لتعذر خطاب المجهول هل يخاطب المكلف مجهول الجواب لا وهذا لا يكن في الزع فاذا قيل بان الخطاب هنا متعلق بالبعض ما هو هذا البعض ها مجهول اذا المكلفون من صار مجهولا وهذا متعذر شرعا متعذر شرعا في الجمله فاذا كان كذلك فحينئذ لا يقال بكون الخطاب قد تعلق ببعض ثم هذا البعض يكون ماذا يكون مبهما لان لو قيل انهم معين عند الله ما الفائده فيه باعتبار خلق علمه الله عز وجل لكن العباد لم يعلمه إذا من الذي يمتثل كل واحد يتكل على الاخر فبطل لو قال قائل أن الخطاب هنا متعلق بالبعض من هو هذا البعض زيد زيد يقول لعله عمر وعمر سياكل الامر لبكر اذا لن يفعل المامور به دل ذلك على أنه ماذا أنه لا يمكن ان يقال بان فرض الكفايه هنا متعلق به بالبعض اذا الجمهور هنا علل به بتعليل آخر وهو لتعذر خطاب المجهول واراد به تكليف المجهول ولذلك المكلف لابد ان يكون عالما بما كلف به وان لم تنع التكليف تنع التكليف بنا على من يجوز التكليف به بالمحال لتعذر خطاب المجهول لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول وهذا احتياطا عن عماذا اه عن الواجب المخي الواجب المخير انتبه الخطاب لمعين لكنه كلفه بماذا بشيء فيه جهالة وان كانه معين باعتبار التحديد واحد من من ثلاث في جهالة ام لا في جهالة لكن المخاطب هنا معين او لا زيد مننا وجبت عليه الكفاره زيد اذا معين اذا فرق بين نوعين جهالة المكلف وهذا لا يقع وثانيا جهالة المكلف به فالجهل بالمكلف به هذا قد وقع في الواجب المخير فاحترز به عن النوعين قال لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول فانه ممكن كالكفاره كفاره معلوم انه ماذا من الواجب المخير اذا الواجب المخير فيه جهتان جهه التعيين وجهة جهالة جهه التعيين باعتبار المخاطب فالمكلف معين زيد من الناس وجبت عليه كفاره لذلك يسفتي فيقول له المفتي وجبت عليك الكفاره صار معينا وجبت عليك انت مخير بين ثلاثة امور مثلا حينئذ صارت الجهاله في المكلف به هذا موجود ام لا نقول نعم لا مانعه منه لكن المكلف يكون مجهولا هذا لا يقع لانه كل واحد حينئذ يؤكل أمر لغيره قال ونص عليه الشافعي في مواضع من الأمي يعني على أن فرض الكفايه انما يستفاد او يتعلق الخطاب بالبعض بالجميع بالجميع قال منها قول حق على الناس قال على الناس الشافعي اصولي والفاضه العلم تحمل على ظاهرها يعني اذا قال على الناس تقول هذا عام تطبق القواعد التي تعلمها لان هؤلاء علماء والعالم انما يتكلم بلسانها العلمي بخلاف الآن المعاصرين لا لا لا يلتفت الى بعض كلامه لانه قد يكتب شيء ولا يريد حين اذا كان يحمل يعني اذا كتب شيئا يلزم به لا نقول لا يريد بمعنى الاعتذل له لا إذا كتب شيئا صار لازم له لكن مرادي ان كيف نفهم كلامه العلمي قداما علماء نفهمه بما نفهم به كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الاصل فاللفظ العام عام واللفظ الخاص خاص والمقيد إذا جاء في موضع في كتاب وأطلق في موضع حينئذ نقول هذا محمول على ذاك المحكم جاء في موضع المتشابه جامع لا باس وليس هذا فيه تنزيل كلام اهل العلم بمنزلة كلام الله تعالى هذا باطل لا يقول به أحد البتاء وإنما المراد أن هذه الأحوال تبي صفات تعتري كلام البشر كما تكون في كلام الباري جل وعلا كذلك كلام الباروجل لوعلى نزل بلسان عربي مبين فإذا كان كذلك إذا تكلم العالم بلسان عربي عينيد نقول لا فرقه في العام والعام والخاص والخاص والمطلق والمطلق, والمطلق والمقيد والمقيد هذا الاصل وليس فيه تسويه كما يقول بعض الجهلاء هذا فيه تسويه بين كلام الباروجل لوعلى كاننا جعلنا كلام الناس في مرتبه كلام الباروجل لوعلى هذا باطل لا يقوله احد بالتا وانما نقول كلام البشر وانت تتكلم وانا اتكلم لقد وقع اجمال في مواضع ويقع تفصيل في مواضع صحنم لا كيف تصنع كيف تفهم اداره تنسب وتحرر مذهب متكلم كيف تصنع تاتي للموضع المحكم الذي فصل فيه والموضع الذي اجمل واختصر فيه تقول هذا مفسر بهذا إذا وقع تعارض بينهما لا تجعل المجمل حاكما على المفصل هذا أمر عقل بديهي لكن اهل الزيغ هنئ لا يلتفتون الى هذه القواعد ولذلك وسمهم الله عز وجل باهل الزين هؤلاء الذين قال النبي صفحذروهم هؤلاء في كل زمان ياتون إلى متشابه يجعلونه اصلا ويردون المحكم إليه وهذا محل اجماع بين اهل العلم كما ستسمع ان شاء الله تعالى في, في محلي ان المتشابه هذا يرد إلى المحكم بنص القران يرد الى الى المحكم بنص بمعنى انك تفهمه بفهم المحكم واذا كان كذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول ماذا يكون حق على الناس اذا الناس اراد به ماذا رحمه. لأن الشافع الشافعي من أهل اللسان وتكلم بلفظ الناس ويعلم أنه من الفاظ العموم فيحمل علاء على على العموم حق على الناس غسل الميت او غسل الميت والصلاه عليه ودفنه ولا شك ان غسل الميت وتغسيل الميت هذا من فروض الكفايات وكذلك الصلاه عليه كذلك دفنه كل ذلك من من فروض الكفايات قال لا يسع عامتهم تركه هذا تاكيد للفظ الناس لا يسع عامتهم تركهم وإذا قام منهم من فيه كفايه أجزاءه عنهم إن شاء الله نص او لا هذا نص على أن الخطاب انما توجه إلى, إلى الجميع كقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والامام احمد بن الشافعي قال وهو كالجهاد عليهم حق ألا يدعوهم واذا انتدب منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد ارزع عنهم يعني لا فرق عنده بين الجهاد الاصل والجهاد انه فرض كفايه وانما ينتقل العين في احواله قال والفضل لاهل الولايه بذلك على أهل التخلف عنه لا شك ان من تلبس به فرض أنه انه له الفضل ليس كالذين سالموا فالذي يجاهد ليس كالذي يبقى ولو كان معذورا شرعا ولو لم يجب عليه أو كان معذورا والذي يصلي على الجنازه والذي يدفن اخيه لا, لا شك انه له الفضل وله الولايه قال وقال في باب السلف في من حضر كتابه حق بين رجلين ولو ترك كل من حضر الكتابه خفت ان يائثم بل لا اراهم يخرجون من الاثم وايهم قام به اجزاءا عنهم وذكر مثله في الشهود إذا دعوا للأداء وجر عليه الأصحاب في طرقه و ذهب بعض و ذهب من الاصولين ابو بكر الصيرفي والشيخ ابو اسحاق والقاضي والغزاني قالوا والجمله مخاطبه يعني بعد ان ذكر ما يتعلق بكلام الشافعي انتقل الي أن هذا المذهب هو مذهب كثير من من اهل الوصول قالوا والجمله مخاطبة فإذا وقعت الكفاية سقط الحرج ومتى لم تقع الكفايه فالكل آثم التعليل الذي ذكرناه سابقا ان ترك للفعل يترتب عليه اثم الجميع بدل ذلك على أن الخطاب قد تعلق بهم الجميع وهذا نص امام احمد رحمه الله وكذلك الامام الشافعي واختاره ابن الحاج ونقال الآمدي عن أصحابنا وأنه لا فرق بينه وبين الواجب من جهه الوجوب كل منهما واجب واجب اولى فرض كفايه واجب وفرض العين واجب كل منهما واجب ولذلك لابد أن يثبت بطريق من طرق إثبات الوجوب يعني اما يصير افعل وإما ترتب العقاب على الترك لا بد من من طريق مما يثبت به الوجوب ثم بعد ذلك المتعلق المخاطب هذا شيء آخر فهو قدر زائد على اصل الوجوب ولذلك قلنا قادر مشترك وفهمنا سابقا أن تقابل بين فرض الكفايه وفرض العين من تقابل النوعين أو الجنسين من النوعين لماذا لانهما يدخلان تحت الجنس فذا هو شأنه ماذا شان النوع شان النوع انه يدخل تحت الجنس اذا ما يثبت به فرض العين هو بذاته ما يثبت به فرض الكفايه هذا هذا الاثر قال وأنه لا فرق بينه بين الواجب من جهه الوجوب إلا انهما افترقا في السقوط بفعل بفعل البعض سقط الفعل سقط فعل البعض انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واذا قلنا انه تعلق بالجميع تعلق به بالجمعه وعلى الكل راى الجمهور فهل معناه انه يتعلق بكل واحد بعينه زيد من الناس أو بالجميع من, من حيث هو جميع قول ل اصحاب المذهب الاول هل يتعلق بكل فرد فرد او يتعلق بالجميع من حيث هو جميع النظر حينئذ نكون باعتبار الجميع الذي هو معنى الذهني جميع اذا كل تعلق بالجميع كما نقول تعلق بالبعض والتعلق بالبعض والتعلق بالجميع له جهتان قد تكون الجهة هنا منفكة عن الأفراد فصار امرا ذهنيا صار امرا ذهنيا واذا اعتبرنا الافراد ها صار امرا خارجيا فهل المتعلق الذي تعلق به الفرد ام الجنس الذي هو القدر المشترك ان قلت الفرد معناه زيد من الناس خارج ان قلت القدر المشترك الذي للجميع هذا وجوده بماذا وجوده في بالذهن هذا محل النزاع بين أصحاب القول الأول إذا قلنا انه تعلق بالجميع فهل معناه انه تعلق بكل واحد كل فرد واحد يعني فرد أو بالجميع من حيث هو جميع اذا قال من حيث كذا معناه اعتبار والاعتبارات هذه اعتبارات ذهنيه وجوده حينئذ يكون فيه بالذهن قال مقتضى كلام الباقلاني الأول ان له يتعلق بكل واحد بعينه وظاهر كلام الأكثرين الثاني أنه ماذا الجميع من حيث هو الجميع اذا اختلفوا في هذين القولين فمعنى الأول انه يتعلق بكل عين أن كل مكلف مخاطم به كل مكلف مخاطب به فإذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصود اذا قلت تعلق بالجميع معناه وجب على زيد صلاه الجنازة التي صلى عليها الآن العشاء معناه وجب علي وعليك انت نصلي لكن سقط عنا بماذا بفعل البعض تخفيفا والا الأصل انا وانت دخلنا فيه في الخطاب وعلى القول الثاني لا خطب الجميع لا يلزم من ذلك أن يكون الأفراد كل واحد معين قد خوطب فإذا كان كذلك فإذا فعل البعض انتدب البعض ففعل الشيء حينئذ نحن لسنا مخاطبين مخاطبين هذا الفرق بين بين القولين قال فمعنى الاول ان كل مكلف مخاطب به فاذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصه وتخفيفا لحصول المقصود وما ان الثاني ان الجميع مخاطبون بايقاعه منهم كانه قال الجماعه انتم عليكم ان تفعلوا كذا فقام بعضهم فصلى اين يريد ماذا سقط عن البقيه هل الخطاب كان موجه الى كل فرد او موجهاً موجه للجماعه موجه للجماعه اذا فرق بين بين النوعين هو فرق دقيق قالوا معنى الثاني أن الجميع مخاطبون بايقاعه منه من أي فاعل فعله ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره إذا خوطب هنا لا يكون مخاطبا بفعل غيره لان نقول كلف بما هو اعم من فعله و غيره يعني اذا خطبت الجماعه حينئذ الخطبه ماذا خطب الشخص أن يفعل الشيء والاصل أنه يجوز أن يفعله غيره عنه لانه قد خطب بشيء لغيره واضح إذا اذا خطبت الجماعه حينئذ هل هل خطب الشخص بكونه يفعل فعل غيره او انه يفعل فعلا إذا فعله سقط عن غيره الثاني إذا لم يكل بفعل غيره فلا يعترض بانه إذا خوطب الجماعه حينئذ نكون قد كلف بفعل غيره لا كل إنسان يكلب بفعله هو ولا يقال بانه في فرض الكفايه انه قد خوطب بفعل غيره لا وانما المراد كما مر معنا في حد فرض الكفايه المراد ما هو الذات ام الفعل الفعل اذا ذات مقصوده لكنه مراده لكن ليس ابتداء اوليا وانما هي بالتابع لما كان المقصود الفعل حينئذ قطع النظر عن الفاعل فصار حينئذ اذا فعل الفاعل فعل, فعل فعلا هو مخاطب به إذا تبنى وانتذب لذلك لا انه فعل شيئا عن غيره لان الله تعالى لا يكلف ان يفعل زيد عن عن غيره الا في مواضع مستثنات إذا تبرعك كالدين وغيره قال لان نقول كلف بما هو أعم من فعلهم و غيره يعني كلف بالفعل وهذا الفعل قد وقع منه قد وقع من غيره والشارع أراد ماذا أراد الفعل فيجوز أن يفعل هو فيقع الفعل عن عنه ويجزئ عن غيره لانه فعل عن غيره ويجوز أن يترك هو ويفعل غيره ويكون حينئذ فعله هو وذلك مقدور تحصيله منهم لأن كل قادر عليهم ولو لم يفعله غيره وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد مما مخاطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه كما مر الفرق بين النوعين كل واحد في فرض العين مخاطب لتحصيل الفعل فلا بد ان يصلي فلا يصلي احد عن أحد يعني الفرائض الخمس وأما فيما يتعلق بفرض الكفايه فالمقصود الفعل أن تقع الصلاه ولو من واحد اذعن ان البقيه فالفعل العنيذ هو المقصود وفرض العين الفاعل هو هو المقصود فعلى قول الجمهور يفرق بين وبين فرض العين بسقوطه عن الجميع بفعل البعض بخلاف فرض العين وقيل بأن فرض العين يقصد فيه عين الفاعل امتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب وفرض الكفايه يقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى الفاعل إلا بالتبعي من حيث ان الفعل لا يوجد بدون فاعل قد مر تقريره في اول الدروس قال غزالي فان قيل فما حقيقه فرض الكفايه اهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض أو هو فرض على واحد لا بعينه مبهم أي واحد كان كواجب المخير في قضاء الكفاره أو هو واجب على من حضر وتعين اعني حضر الجنازه او المنكر اما من لم يتعين فهو ندب في حقه يعني اقوال وارد عند اهل الاصول قلنا الصحيح من هذه الاقسام الأول أنه خطاب للجميع واذا فعله البعض سقط عن الاخرين وهو عموم الفرضية فان سقوط الفرض دون الأداء يمكن ان اما بالنسخ أو بسبب اخر سقوط الفرض دون الأداء وهذا على الاعتراض الذي كانه سابقا انه اذا خوطب الجميع حينئذ كيف يترك الواجب لا يجوز أن يتركه هل يجوز أن يترك الواجب لا لا يجوز اذا كيف نقول بانه قد خوطب قل اترك قد يكون بالنسخ وقد يكون بامر آخر والترك هنا حصل بماذا بجهة الشرع إذا فعل الغير وحينئذ لا يطالب بالفعل لا يطالب به بالفعل اذا إذا قيل وجب عليه حينئذ لا يرتفع الوجوب إلا بنسخ وهذا غير ممكن هنا كذلك لا يقال بالنسخ أو نقول ماذا ثم سبب آخر والسبب هنا أنه قد تمكن الفعل او قد فعل الفعل اخر فاذا فعله ودل الشرع على أنه مجزئ عن غيره حينئذ سقط عنه فكان الشارع قد اوجبه عليه ابتداء واسقط الفعل عنه انتهاء وانتهاء هنا باعتبار ماذا بجعل علامة وهي فعل الغير هذا لا اشكال فيه والنص واضح بين فيما يتعلق بماذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نص أن المخاطب هنا ماذا بعض لا لا كل واذا فعل البعض سقط عن البقيه وكذلك فيما يتعلق بالجهاد هذا محل اجماع أنه الاصل فيه فرض كفاية فإذا فعله البعض سقط عن الاخر فاذا كان كذلك او وجب عليهم ابتداء وانما جاز له ترك الفعل انتهاء باعتبار شيء آخر فكانه جعله علامه عليه قال ويدل عليه انهم لو فعلوا باجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض فعل الجميع كل الامه جاهدت ما الثواب لبعض دون بعض أو الجميع, الجميع. هل يثاب على شيء ليس بواجب هل يثاب اولا ثواب الواجب قل نعم ثواب الواجب كيف يثاب ثواب الواجب وليس بواجب دل ذلك على اننا مخاطبون بالفرض اذا الصحيح أن كل المكلفين مخاطبون بماذا بفرض الكفايه وكونه لا يجب عليه أن يفعل عند فعل الغير هذا للنص فنحكم بالأول للنص دلاله النص الشرعيه ونحكم بالثاني لدلاله النصوص الشرعيه والاشكار النبوي في بهذا قال ويدل عليه انهم لو فعلوا باجمعهم نالا كل واحد منهم ثواب الفرض وان امتنعوا عما الحرج الجميع يعني من جهه الاثم ومن جهه الثواب ومن جهه الثواب هذا لا يذكره اهل لأن لان العبره هنا بالاذم ولو خلى بعضهم عن الوجوب لمفك عن الاثم لو خلى بعضهم عن الوجوب لمفك عن الاثم بمعنى أن الأمة لو تركت فرض الكفايه قلنا ماذا ياثم البعض أكد على القول الآخر يأثم البعض لكن لما كان الاثم يتعلق بالجميع والاثم فرع الوجوب دل على أن الخطاب هنا بالفرضية يكون عاما للجميع أما الاجابه على واحد لا بعينه فمحال مبهم مكلف لا يكون مجهولا نعم المكلف به قد يكون مجهولا أما المكلف الشخص المخاطب هل يتصور في فيما يكون من البشر أن يخاطب مجهولا هذا لا يتصور لكن يخاطب ماذا افعل كذا أو كذا أو كذا فحصل نوع جهاله في في المكلف به أو في المخاطب به أما المخاطب عينه فلا بد ان يكون معلوما فمحال لان المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف هذا من شرط التكليف وإذا أبهم الوجوب تعذر الامتثاله كما حققناه في بيان الواجب المخي قال في البحر ثم عبارة الاكثرين أنه وجب على الجميع نقل امام الحرمين في التلخيص عن القاضي انه وجب على عين كل واحد ولابد من تاويله يعني وجب على كل واحد لا بد ان يؤول ويخرج من ذلك إذا قلنا انه واجب على الجميع ويعبارته الأكثرين قولان احدهما انه واجب على جميع المكلفين من حيث انه جميع على ما ذكرناه سابقا الثاني أنه واجب على كل واحد على الخلاف السابق فان قام به بعضهم سقط التكليف عن الجميع وان لم يقم به أحد اثم الجميع وهذا واضح ويظهر تغاير القولين في كافية التأثيم عند الترك وهذه الكيفيه العصر اننا لا ناخذ فيها لماذا لانها من فعل الله تعالى تأثيم كونه يأثم فهنا نقول هذا من فعل الله تعالى العصر أننا ننظر باعتبار الظاهر فمن ترك قلنا تركته واجبا اما كيفيه التأثيم وما يتعلق به على جهه التنزيل هذا ليس من شأننا قال هنا ويظهر تغير القولين في كيفيه التأثيم عند الترك فعلى الأول تأثيم كل واحد يكون واقعا بالذات وعلى الثاني بالعرض الأول بالذات وعلى الثاني بالعرض كيف على الأول بالذات بمعنى كل واحد تعلق به الخطاب عينه بالذات بشخصه أنه آثم وعلى الثاني انه بالجميع او المجموع بالجميع عين نقول على جهه العرض ان فعلت ان لم تفعل فانت ماذا آثم ان لم يفعل غيرك فانت آثم عين تنزيل الحكم باعتبار تعلقه على الغير لا باعتبار تنزيل على الفاعل بذاته اذا على قول من يرى أن الوجوب يتعلق بالذات إذا لم يحصل قلنا أنت آثم وعلى الثاني بالمجموع قلنا ان لم يقم غيرك فان تاثم هذا الفرق بينهما وهل في شيء يتعلق به بالعمل الجواب لا اذا لا من هذا التفريق قالوا قد ضعف صاحب التنقيحات القول الثاني وهو انه واجب على كل واحد بعينه بأن الوجوب إذا تعين على كل واحد بالفعل وليس الشيء مما يفوت كصلاه الجنازه فيسقاطه عن الباقين رفع للطلب بعد التحقق فيكون نسخا يعني ثم شبه لذلك ذكر الغزال اشار لي فيما سبع اراد ان يضعف القول بانه يخاطب به الجميع كل واحد أنه إذا ترك البعض حينئذ لا يطالب بالفعل وإذا لا يطالب بالفعل معناه رفعنا الوجوب وإذا رفعنا الوجوب معناه ماذا هو حقيقه النسخ واين النسخ ليس عندنا النسخ كذلك فبطل هذا القول من اصله بطل هذا القول من اصله قال ولا يصح دون خطاب جديد لابد من خطاب جديد والنسخ ولا خطاب فلا نسخ فلا سقوط اذا لم يسقط فكيف نقول أنه سقط بل لابد أن ياتي به اذا قيل بان كل واحد مخاطب حينئذ صار مرادفا لفرض العينه لابد أن ياتي به فإذا اسقطناه عنه لا نسقطه بعد تعلق الإجاب إلا بنص بنص وهذا هو حقيقه النسخ وليس عندنا نص اذا لا يمكن القول به بهذا القول قال بخلاف ما إذا قلنا بالأول وهو وجوب على الجميع من حيث هو جميع فإنه لا يلزم هذا الاشكال يعني أراد أن يرجح باعتبار ماذا باعتبار الاعتراضي وهذه طريقه قد يسلكها بعضها العلمي وللاسف حتى بعض طلبه العلم الآن في مسائل المعتقد يسلكون هذا المسلك يقول لو قلنا بكذا وتاتيني بعض الرسائل قولك كذا سيفتح بابا للمرجئه قل لا نحن نقول كذا باعتبار الدليل كاونو سا يلزمنا المرجئ او الجهم بشيء هذا له جواب له جواب آخر لكن لا ناتي نطوع الحق بما يرد الباطن لا نقول بما دل عليه ظهر النص واضح هذا يعني لا تأتي الى اقوال ولا نريد المفسر لا تأتي الى اقوال وأصول تأتي وتستثني ونحو ذلك ثم من اجل ان لا يعترض عليك معترض هذا بعض من يقول هذا يفتح علينا باب المرجئه هذا سيجعل لنا اشكالات الى نقول هذا ليس بصواب يعني الترجيح لا يكون باعتبار الالزامات التي تاتي من جهه المخالف وهنا راى ماذا رجح القول الثاني أو الأول باعتبار ما يرد عليه ما يرد عليه من اعتراض فراد أن يفك أو ينفك عن هذا الاعتراض بترجيح القول الاخر نقول هذا قد يسلكه بعض العلم لكنه ليس بصواب وإنما هذه المسائل امور سهلة لكن باب المعتقد حينئذ قل لا انما تذكر ما دل علينا لانه عقيده والعقيده مبناه على ماذا على الدليل هذا الاصره فاذا دل الدليل على شيء معين قلت به ثم إذا المك أحد حينئذ له جوابه له له جواب الخاص قال فانه لا يلزم هذا الاشكار اذ لا يلزم من ايجاب الحكم على جملة ايجابه على كل واحد إذا قيل بأن الخطاب متعلق بالجملة لا يلزم من ذلك أن يكون ماذا الخطاب معينا لكل شخص بذاته هذه الجماعة يجب أن تصلي على الميت لا يلزم من ذلك أنه يجب على زيد وعامل إلى اخره بل متى ما فعل البعض حينئذ سقط عن, عن البقيه فإن تكليف المجموع من حيث هو مجموع قال ماذا هنا اذ لا يلزم من ايجاب الحكم على جملة ايجابه على كل واحد هذا تا كلامه. قال الزركشي يرى الزركشي ان القول بان ايجابه على كل فرد هو الصواب بل هو الظاهر لان المجموع هذا صار امرا ذهنيا صار مبهما اذا رجعنا الى ماذا الى القول الثاني الذي هو بعض ثم هذا البعض مبهم اذا ما الفرق بين القولين هذا فيه اشكال فيه اشكال والاصل انه المخاطب بماذا بالعين والذات قال الزركشيون والظاهر ترجيح الثاني ما هو الثاني انه واجب على كل واحد بعينه والظاهر ترجيح الثاني فان تكليف المجموع من حيث هو مجموع لا يعقل لان المجموع هذا اعتبار ذهني خاطره الشر بان افعل الذ امر الذهني لا يخاطب بالفعل أوجب عليه أن يفعل ما ما عليه الواجب إنما يتعلق بذمة المكلف والمكلف هذا شخص ليس معنى من المعاني اذا كيف يقال بانه خاطب ماذا المجموع قال فإن تكليف المجموع من حيث هو لا يعقل يعني العقل لا يتصور ذلك باعتبار الشرع لانه غير مكلف وإن اعتبر فيه الأفراد رجع الى قولنا ان قال المراد به الأفراد وليس المعنى لو ذو قدر مشترك القدر المشترك مثل ماذا الإنسان حيوان ناطق هذا وجوده في في الذهن حينئذ جماعة يجب أن تفعل أو مخاطبون يجب أن يفعلوا اين وجوده في الذهن لا وجود له في الخارج فإذا فسروا هذا بالافراد رجعوا إلى ماذا اتحاد القولين اتحاد القولين. قال وقول يلزم منه رفع الطلب قبل الأداء وهو إنما يكون بالنسخ ممنوع فإن رفع الطلب كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء علله الوجوب رفع الطلب الاداء الامتثال بمعنى أنه كيف قال بانه وجب عليه ثم ارتفع الاداء بفعل الغير وهذا لا يكون الا بالنسخ قلنا حصلك الارتفاع في النسخ فقط دون غيره ليس الأمر كذلك بل الحكم المعلق بعله عله الوجوب نقول يدور مع وجودها إذا وجدت ورد الحكم واذا انتفت انتفى الحكم حينئذ قلنا فرض الكفايه معلل بماذا بالمصلحه فإذا وجدت المصلحه تعلق الحكم وعرفنا انه اذا انتهت المصلحه ارتفع الحكم اذا هنا انتفى الطلب لارتفاع عله الوجوب ولا يحتاج ان نقول ماذا نحتاج الى نسخه فإذا صلى مصلي حينئذ قلنا الثاني لا يجب عليك كمثال يعني. لا يجب عليك لماذا لانه قد حصلت الصلاة أمر الله تعالى بان هذه الجنازة أن يصلي عليه فقد حصل حينئذ تكرار الصلاه هذا ليس فيه مصلحة ليس به أو او شيء تقول الدفن ودفن مرة واحدة حينئذ الثاني هذا مخاطب به بدفني دفن ماذا يصنع يخرجه ويدفنه وياتي الثالث ويخرجه ويدفنه اذا ما في فائده فحينئذ نقول سقط الطلب هنا الفعل باعتبار ماذا لا باعتبار تعلق الخطاب به وانما باعتبار عدم وجود العله وهي وجود المصلحة ولا مصلحه اذا هذا رد به على ذلك قال فإن رفع الطلب كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء عله الوجوب وهو كذلك فإن الله تعالى إنما اوجب صلاه الجناز احتراما للميت كما اوجب دفنه سترا له فإذا قام بذلك طائفة زالت العله فيسقط الوجوب اذا لا يشترط في سقوط الوجوب عندما نقول ماذا إذا فعل البعض سقط عن الاخرين احتاج الى نص لأنك قلت ماذا القطاب متعلق بالجميع وانت قد اسقطه عن البعض الذي لم يفعل فلا بد من نص قلنا النص ما هو أن الحكم هنا معلل والعله هذه ثابته بدليل الشرع اذا انتفى او سقط عنهم الأداء لعدم وجود العله الرجل قد دفن انتهى امره لزوال علته كما أنه يسقط وجوب الدفن إذا احترق الميت ميت احترق ذهب زال أو اكلته السباع ماذا نصنع واجب الاملاء يجب أن ندفع لكن كيف ندفنه اذا سقط بماذا لا عادم الامكان زالت العله او اكلوا السبب انتفاء علته هذا تحرير جيد قال ويظهر مما ذكرناه ان قولهما يسقط بالفعل البعض فيه تجاوز فيه تجاوز فان عله السقوط بالحقيقه هي انتفاء عله الوجوب سقط بالفعل ليس هو الفعل الذي اسقطه وانما عدم عله الوجوب هي التي اسقطت والذي دلنا على عدم عله الوجوب هو الفعل فصار فيه تجوز واضح هذا عندما نقول سقط بفعل البعض طيب فعل البعض هذا فعل مكلف لا علاقه له بالايجاب وعدمه والذي له علاقة بالايجاب وعدمه هو الشرعي والمكلف هذا فاعل وليس بدليل شرعي حينئذ نقول هذا فيه تجوز والأصل أن ماذا أن الذي أسقط الطلب وانتفاء وعدم علة الوجوب لكن ما الذي دلنا على ذلك هو فعل المكلف لما فعل الدفنا حينئذ علم الاخر انه قد حصل فإذا حصل حينئذ انتفت العله وهذا تحرير جيد من من الزركش زركش هذا كتبه جيده كتبه للنص عليكم بها إن كان اشعريا احذروه ويظهر مما ذكرناه أن قول من يسقط بفعل البعض فيه تجاوز فإن عله السقوط بالحقيقه هي انتفاء علة الوجوب لا فعل البعض صحيح لا فعل البعض لكن لما كان فعل البعض سببا لانتفاء عله الوجوب نسب السقوط اليه تجاوزا أو كذلك هذا تحرير جيد لهذه العبارة هذا ان عللنا افعال الله تعالى بالمقاه وكذلك على بناء على ماذا على التعليل هذا ان عللنا يعني قلنا افعال البارئ جل وعلا واحكامه معلله وهذا ما قال السنه والجماعه قاطبه وأما إثبات ان قول لاهل السنه ان افعال الباري جل وعلا غير معلله أو غير لحكمه هذا لا ينسب لاهل السنه والجماعه لا ينسب لاهل السنه والجماعه ان ذكر ابن تيميه ان اهل السنه قولين في هذه المسنة والصواب ليس لهم الا قول واحد وهو أن افعال الباري جل وعلا احكام معلله هذا اصره واما القول الاخر فذا يذكره ابو يعلو ونحو من المفوضه ومن تاثر به بالاشاعره قال هنا هذا ان عللنا افعال الله تعالى بالمقاصد ومن لم يعللها بالمقاصد فيجوز أن يكون أداء بعض أمارة على سقوط الفرض عن البقي يعني علامه لا تاثير لها وانما علامه هذا ولذلك يجوز القولين لانهما موجودان عند الاشاعره إن عللنا الا بنعلم اذا هو جوز القولين لانه موجود عند الاشاعره اختلفوا هل افعال الباري لا تعلل ام لا وعند اهل السنه والجماعه قاطبه انها معلله لا يفعل إلا لحكمه ودل عليه اسم الحكيم كذلك اذا لا يفعل ولا يحكم إلا ليه لحكمه علمها من علمها وجهل من من جهلها اذا كل فعل او الحكمة كل قول لحكمه كل فعل كل حكم سواء كان كونيا ام شرعيا فهو الحكم هذا الاصل المطرد عند اهل السنه الجماعة. هذا الذي ينبغي اعتماده يذكر شيخ الاسلام بعض المواضع حرمه تعالى ان الاهل السنه قولين هذا في نظر قال وقد اورد عن هذا المذهب انه لو كان واجبا على الكل لما سقط بفعل البعض لأن البعض الاخر حينئذ يكون تاركا للواجب وتارك الواجب مستحق مستحق العقابه واجيب بان الاجابه متعلق بالجميع ولا يلزم من تعلقه بالجميع تعلقه بكل واحد وايضا فإن سقوطه عن الباقين لتعذر التكليف به كما ذكرنا والتكليف تارة يسقط بالامتثال وتارة يسقط بتركي نعم وتارة يسقط بتعذر الامتثال وحصره في النسخ هذا قول فيه ضعف قال الطوفي فان قيل لما لم لم تقول إن المكلف بفرض الكفايه بعض غير معين من المكلفين لماذا لم تقول بهذا القول وهو قول نصره بعض أهل الأصول كما قلتم إن المكلف به في الواجب المخير بعض غير معين مكلف به وهنا أراد ماذا المكلف اراد أن يقيس هذه المسألة على مسألة الواجب المخلم لما لم تقولوا كما قلتم هناك لما لم تقولوا إن المكلف بحث في شخصنا بفرض الكذا بعض غير معين من المكلفين كما قلتم في المساله السابقة ان المكلف به فرق بين المسلتين في الواجب المخير بعض غير معين كاحدا خصال كفاره فإن المكلف والمكلف به من متعلقات التكليف عندنا تكليف وعندنا مكلف به وعندنا مكلف اذا ما ذكرتموه في أحد النوعين يذكر فيه في النوع الاخر هذا التزام بما لا يلزم قال فكما جاز أن يكون احدهما بعضا غير معين ينبغي أن يجوز في الاخر ولا يرتكب ما ذكرناه من الاستبعاد في فضل الكفايه على قولكم والجواب بما ذكرناه من الفرق وهو أن تكليف واحد أو بعض غير معين كقوله اوجبته على أحد هذين غير معقول يعني لا يمكن اتا به بالشرع فالمكلف لابد أن يعلم أنه مكلف او لا هذا اصل مضطرد فيه بالشرع فياتيني ان شاء الله تعالى بحث في التكليف فاذا كان كذلك وحين يد لا ياتي الشارع فيقول المكلف احد هذين الرجلين وانما يخاطب زيدا انت مكلف نعم قد يكلفه بشيء فيه نوع جهالته اما المكلف عين لا يدري اهل ومكلف او لا اذا لا ليس بمكلف لانه اذا قال أحد احد أو أحد الجماعة أو أحد القرية أو أحد احد الدوله كل واحد يقول ماذا انا لست مكلفا صعم لا اذا لن يمتثل لن لن يمتثل قال هنا والجواب بما ذكرناه من الفرق وهو أن تكليف واحد أو بعض غير معين كقول اوجبته على هذ أحد هذين غير معقول بخلاف التكليف ببعض ببعض غير معين نحو اوجبته أحد هذا القصان ووجه تأثير هذا الفرق أن الاول يفضي إلى تعطيل المأمور به بالكلية للتواكل كل واحد يرمي على الثاني صحيح <تصفيق> اهل الذي تصلي ويمشي والاخر اهل الذي تصلي ويمشي اذا حصل ماذا تعطيله للمكلف به والثاني لا يغضي إليه والثالث لا وأحسن من ذلك ان يقال قد جاء الشرع به واذا جاء الشرع به حيد صار ماذا صار ملزما صار ملزما إذا فرق الشرع بين ولذلك من, من القاعده التي يذكرها العلم ان ماذاك الله بالامس ان ما قد يظنه الظان أنه تسوية بين متفرقين وقد جاء الشرع بالتفريق حين نقول ما جاء الشرع بالجمع بي بين نظيرين قد يظن العقل أنه متماثلان فالعمدة على على الشرع قد يظن الظان أن بين الأمرين تماثلا بين الأمرين تماثلا ولكن الشرق تفرق ايوم المعتمد ما جاء به الشرع اذا تتهم نظرك في ماذا في التسويه بينما تظن أنه لا فرق بينهما وكذلك إذا جاء الشرع بالتفريقه بين او بالجمع بينما تظن انهما مفترقان اذا التسوية بين متماثلين قد ياتي الشرع ويفرق التفريقه بين متنافرين قد ياتي الشرع يفرق العمدة ما جاء به الشرع وهنا قد جاء به الشرع سواء نعتقد أنه لا فرق بين المكلف والمكلف به من حيث الجهالة والتعيين قلنا جاء الشرع بجواز هذا وجاء بعي بعدم هذا واضح هذا طيب قال هنا والثاني لا يفضي اليه يعني القول الثاني الذي هو ماذا ثاني الذي هو أن المكلف في الواجب المخير بعض الغير معين لا يضئ التعطل لانه سيمتثل بواحد من من هذه الثلاثه اذا حصل الامتثال حصل الامتثال اذا قول اول وهو على الكل را الجمهور هذا القول هو الصواب وهو ان الخطابه في فرض الكفايه متعلق به بالجميع بالجميع يعني بمعنى أنه لو ترك الجميع اثم والاثم فرعه فرع فرع الوجوب ان فعلوا ها اثيبوا اولى اذا ثوابا واثما مترتب على الخطا اذا خوطبوا بماذا بالواجب فدل ذلك على انهم لو فعلوا مسب وثواب الواجب واذا ترك اثم اثم ترك الواجب هذا واضح بين يدل على ماذا على انه تعلق به الجمع ثم فلسفه أخرى ما المراد هل هو الفرد أو المجموع هذا لا أثر له في في ماذا في الأحكام الشرعية الاحكام كان الظاهر كما ذكره الزركشي وحرره وفيما في منبر كذلك اقوله بأنه إذا فعل البعض سقط عن الاخر بفعل البعض المراد به ماذا انه سبب للعلم بعدم عله الوجوب وهو ماذا تكرار المصلحة قال الناظم والقول بالبعض هو المنصور يعني مصنف هنا ناظم كصاحب الاثر تاج الدين السبكي رجح ماذا ان المخاطب ليس الكل وهو قول الجمهور يعني خالف الجمهور في هذه المساله بالاعلم صح عنده من دليل والقول يعني والقول بالبعض بان الخطابه للبعض والقول في البعض كالقول في الكل بدخول ال البعض بعض هذا الاصل حينئذ لا يجوز ادخال ال على لفظ البعض لكن تسامح فيه بهذا مراعاة للناس كما كما قال ابن هشام اللغوي النحوي والقول بالبعض هو اي هذا القول المنصور يعني الذي نصر نصر يعني رجح مراد به هو الراجح وقال ابن الرازي واختار تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وخالف الامام كما هو قال خالف للامام ويسميه امام لا يطلق الامام اللي على والده للاكتفاء بحصوله من البعض يعني دليله ماذا كونه اجزا بفعل البعض دل على انه قد خاطب البعض صحيح لاكتفائه بالبعض دل على ان المخاطب به به البعض بحصول من البعض أي لو وجب على الكل لم يكتفي بفعل البعض اذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره هذا تعليل عليل لاننا عرفنا ان المراد به ماذا الفعل هو عرف كذلك عرف فرض الكفايه أن الفعل هو المقصود ابتداء في الشرع والذات هذا مقصود عرضا ليس به بالابتداء فدل ذلك على أن المعتبر هو الفعل اذا ما حصل وقام به البعض لا يقال به ماذا لا يقال بانه قد فعل فعل غيره وانما المراد به قد فعل فعلا اوجبه الله تعالى ولم يعين ولم يحدد الفعل هذا هو حقيقه لو نظرنا في مثل هذا المساله الى تعريف فرض الكفايه لتضحت المساله لكن اهل العلم قد يقررون بعض المسائل ويخالفون في بعض المسائل هذا أمر فطري قال أي ولو وجب على الكل لم يكتفي بفعل البعض اذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره واجيب من طرف الجمهور بأن الاكتفاء بفعل البعض لأن المقصود كما علم وجود الفعل هذا كما ذكرته على المقصود به ادل الفعل فلم يقم أحد مقامه اخر هذا واضح مبين قال لأن المقصود كما علم وجود الفعل لا كل مكلف كما في فرض العين كما في الفرض كانه راى ماذا راى حقيقة المخاطبة في فرض العين أنه لا يمكن أن يقال بماذا بكونه يخاطب ثم يسقط عنه لا يفعل هل يؤمر قيم الصلاه قال وجبت عليه صلاه العشاء حينئذ نقول له لا تفعل فعلى غيرك هذا لا يتاتى فرض العين قال كذلك لو خوطب في فرض الكفايه لا يتاتى أن يقال فيه ماذا أنه لا يفعل ويجوز له الترك قل لا المراد الفعل فخاطبه البارده لو على على أن يوجد هذا الفعل وجده غيره حينئذ انزعه عنه قال لأن المقصود كما علم وجود الفعل ابتلاء كل مكلف كما في فرض العيني ولا استبعاد لا استبعاد في سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره كسقوط ما على زيد من الدين باداء عامل عنه يلز أو لا يلز فعله هذا لو لم يكن في هذه المساله حين يدل النص دل على ذلك قال المصنف تجدين السبكي ويدل لما اخترناه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يامرون بالمعروف ينهون عن, عن المنكر خاطب ماذا خاطب البعض تكن منكم لدلالة من التبعضية على ذلك فكانه قيل ليفعل بعضكم ليفعل بعضكم هذا استدلاله على ما ذكره وعلى قولي البعض إذا قيل بان المخاطب به البعض فهل هو مبهم او معين واذا قلنا بانه معين هل هو معين عند الله دون الناس أو هو من قام به قولان لاهل الاصول في هذه ويرتمع من ذلك ثلاثه اقوال نظير ما تقدم في الواجب المخير ولذلك قال الناظم والقول بالبعض هو المنصوبه ثم البعض هذا لفظ مبهم هل يراد به أنه مبهم باعتبار الأفراد أو أنه معين ثم اذا قيل معين معين عند من عند الله تعالى ولا يعلمه الناس أو معين عند الناس باعتبار من قام به هذه ثلاثه اقوال عند التفصيل وقولان عند عند الاجماع ولذلك قال فقيل الفهد تسمى تفصيليه أو فاء التفريع يعني فصل القول السابق او عليه فقيل مبهم أي وقال طائفه من الاصوليين مما قال به البعض يلزم طائفه مبهمة يعني غير معينه ابهام الذي هو عدم عدم التعيين ليل مبهم اذ لا دليل على أنه معين فما قام به سقط الفرض بفعله وهو مقتضى كلام الرازي المحصون وحكي عن المعتزله يعني قالوا بانه مبهم لماذا قلت مبهم قال لان الدليل لم يدل لم يدل يعني بمعنى انه يعني يحتاج الى, إلى كل ميت يحتاج لدليل خاص يدل على أن افرادا من ممن علم بموته زيد عمرو الاخر يحتاج الى ماذا الى تنصيص بانهم الذين يصلون دون غيرهم هذا الوجود لهم وانما القاعده او انما شرع قاعده كليه قال البرماوي واختار الرازي واتباعه انه على البعض واختاره التاج السبكي ورد هذا القول باثم الجميع بتركه اجماعا والاثم فرع الوجوب كما سب يعني هذا القول يضعفه بانه إذا ترك الجميع إذا اذا ترك البعض إذا ترك البعض حينئذ ترك الجميع ما حكمهم عندك قال ياثم الجميع كيف تقول مخاطب للبعض والبعض الاخر غير مخاطب فتؤثم الجميع اي سنتعارض وضعت الصوره عند القائل كتادة السبكي قال المخاطب من البعض عنيد إذا ترك الجميع كان الاصل يقول ماذا ياثم البعض غير معين مبهم هذا الاصلي يطرد مع مع اصلي لكن كون وافق الاجماع انه ياثم الجميع حين حصل عنده تعارض حصل عنده تعارض هذا لا اشكاله في إثبات التعارض ورد هذا القول باثم الجميع بترك اجماع واسم واحد منهم لا يعقل يعني واحد لا بعينه هذا لا يعقل لانه لا يمكن عقابه وسقوط الاثم بفعل بعضهم ليس مانعا اما كونه لا يمكن عقابه هذا العقاب والثواب مرد الى الله عز وجل ممكن لكن نحن لا نحكم عليه بتباري الدنيا وسقوط الاثم بفعل بعضهم ليس ليس مانعا واما قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهون في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم فالمراد بالطائفه المسقطه للواجب طيبه المسقط للواجب يعني ليس عندنا هنا في هذا النص دليل على أن المراد به الخطاب وانما هنا باعتبار الفعل لا باعتبار الخطاب واذا كان باعتبار الفعل فمعلوم أن الفعل من البعض يسقط الإثم عن الجميع فعلق الحكم هنا بين بالنتائج لا بالاصل قال الطوفي في شرح المختصر لا نسلم ان قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ايجاب على بعض غير معين لا نسل بهذه لأن البحث هنا او النظر في الآية ليس المراد به الخطاب وانما المراد الصنيع بعض والصنيع هنا المراد به الفعل ومعلوب عند القولين من قال بالكل والبعض انه إذا فعل البعض ارزا هذا محل وفاق اتفقوا على ذلك فإذا كان كذلك فهل الايه باعتبار الخطاب أو باعتبار الفعل باعتبار الفعل ولذلك قال الطوفي لا نسلم ان هذه الايه ايجاب على بعض غير معين بل هو ايجاب على الجميع بدليل ما قبل الايه وبعدها من الخطاب العام وقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه محمول على البعض المنتدب الذي تلبس به بالفعل وليس البحث في هذا لاننا اتفقنا على انه اذا فعل البعض ارزاء عن الاخرين لاسقاط الفرض عن الجميع كانه قال قد أوجبنا النفيره للتفقه والإنذار على جميع المؤمنين لكن جميعهم لا يمكنهم النفير لذلك ولهم مضطرون اليه لقيام البعض بمصلحته المطلوبة منه فلينتذب طائفه منهم لاسقاط الواجب على الكل فليتفقهوا في الدين ويعلم حدوده ومعالمه ثم ليرجع إلى قومهم فلينذروهم عذاب الله على الماضيه ويعلموهم ما ينبغي لهم تعلمهم من أمور الديني هذا كله اجاله تفسيرا للآية يعني أراد أن يجمع بين بين الاصول بمعنى أن الأصول العامه دلت على أن الخطاب للجماعه كما قال الغزالي في اول كلام للذكر ذكرناه ان الخطاب للجماعه خطاب للكل هذا الاصل الا ان دل دليل على أن المراد به البعض لم يدل دليل على ان المراد البعض وكون بعض الادله تدل على الاسقاط عن البعض بفعل البعض لا يدل على أن الخطابه ليس للجميع إذ فرق بين الخطاب وبين الفعل الذي تلبس به البعض هذا الذي الذيعناه الطوف ولذلك قال جامع بين الادله جمع بين الادله لان ظهر الايه لوخذناها باعتبار الخطاب صحه تعليل التادسبي لكنها ليست باعتبار الخطاب وانما باعتبار الفعل وهذا ليس محلا للبحث قال جمع بين الأدلة وذلك أن قد قررنا ان تكليف بعض غير معين لا يعقل ويلزم منه تفويت المامور به اصلا وراسا يعني إذا كان الخطاب لبعض غير معين حصل جاءت مساله التواكل لتذكر الطوف في ما سما كل واحد يعني يرمي على الثاني اذا تفعل انت وحينئذ براء نفسه والثاني كذلك اذا قد يسقط ولا ولا يفعل احد قالوا الايه المذكوره ظاهرة في صحة تكليف بعض غير معين باعتبار الفعلين فاحتاجنا إلى الجمع بين الدليلين يعني إذا خذناها بظاهرها دون نظر إلى دله الأخرى استقام التاج والتسبكه لكن لما حصل تعارض مع قاعدتين قاعده ذكرها هو وهي أنه لا يعقل شرعا أن يخاطب بعضا يعني المكلف يكون مجهولا والقاعده الثانيه ذكرها صاحب المستصفى وهي أن الأصل في الخطاب الموجه إلى جماعه أن يكون لي للجميع وان الخطاب موجه للجميع قال فاحتاجنا إلى الجمع بين الدليلين وذلك بحمل الايه على ما ذكرنا فهو اولى من تنافر الأدلة وتفرقها وتنافيها وتناقضها بل الجمع بينها واجب ما امكن هذه طريقتها العلميه جمع بين بين الادله ولا تجعل دليلا مصادم للدليل الاخر هذا الاصل الذي ينبغي اعتماده فقيلا مبهم اذا على هذا القول بأن البعض هو المخاطب حينئذ هذا البعض قيلا مبهم وعرفنا ما فيه من الأمور المؤخذ عليه وقيل معين لالف هذه الليل يعني معين قيل عين أي وقيل يجب على طائفه معينة عند الله تعالى دون الناس وما الفائده ان نقول معين عند الله تعالى دون الناس لان العبره بماذا بتحصيل كلف الله العباد من أجل الاذات والامتثال فاذا كان معين عند الله تعالى لا معين عند الناس فما الفائده فيه قال يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص باداء غيره عنه وقيل من قام به هذا قول الثالث وهو داخل في القول الثاني يعني هو معين عند الله معين عند الناس معين عند الله هكذا أطلق عينا معين عند الناس باعتبار ماذا من قام به لأنك تراه صلى حصل التعين أو لا حصل التعين التعيين عيد لم يعين عند الله لكنه عين عند الناس باعتبار من تلبس به اذا مبهم معين قولان فقط المعين معين عند من عند الله تعالى قال عينا معين عند الناس من قام به ووهنا يعني قوله ضعف القولين ووهنا من الواحد يعني ان وقيل من قام به اي وقيل من قام به فهو الواجب عليه لسقوطي بفعليه كما قيل في الواجب المخير الذي تلبس به لاخر ما مر ووهنا اي ضعف فالالف للتثنيه عائد الى القولين هكذا قال في شرحه وهو كان ظاهره على القول الاخير لكنه اراد ماذا قوله عين وقيل من قام به هذان قولان وبه هنا الالف للتثنيه إذن رجح ماذا رجح الأول قيل مبهم قيل مبهمون. هذا طريقها العلمي لو قيل بان لو لم يذكره هنا لكان من تقديمه للمبهم أنه ارجح عنده العلم في طرائق ذكر الأقوال إذا قدم قولا والثاني فن به والثالث ولم يرجح قلنا نسى بالأول لانه انما يقدم ما يراه أنسى هذا الاصره فإذا نص على تخيير أو على الاختيار هنادي صار صار النص اذا وهو هنا هذان القولان معينا مقام مقام به اذا وهو على الكل راي الجمهور والقول بالبعض هذان قولان في المخاطب به من ماذا في فرض الكفايه قيل الكل يعني الجميع وقيل البعض ثم اختلفوا في البعض قيل مبهم وهو الراجح عند السيوطي هنا تبعا لصاحب الاصبه أو تجدي السبك وقيل معين عند الله تعالى وقيل من قام به فصار معين عند عند الناس هذان قولان ضعيفان عند المصنف والمرجح هو انه مبهم والمرجح ان قوله كذلك بتفريعه ضعيف يعني قوله بانه للبعض هذا قول ضعيف بل الصواب انه ماذا انه على الكل قال في التحبير قال اصحاب لو غيره حنابله ومن ظن ان غيره لا يقوم به وجب عليه يعني متى إذا قلنا ارزاء بفعل البعض متى حينئذ نقول ارزاء ومتى نقول لا يرجى هل لابد من العلم او يكفي الظن ها الظلم متعبد به في كثير من احكام الشرعيه الظن متعبد به بكثير من الاحكام الشرعيه ان تصلي خلف امام هل عندك يقين انه متوضئ ها عندك يقين ليس عندك يقين انما هو ماذا الظن صلاتك الصحيحه ها صلاتك صحيحه اذا مبنيها على ماذا على الظن فاذا كان في الصلاه فما دونها اهون اذا الظن إذا ظننت حينئذ نختلف اذا وقع الظن أنه لم يقم به احد هل يسقط الجواب لا إذا وقع وحصل الظن انه قد وقع وحصل سقط اذا اعتبار الظن في الإيجاد وفي عدمه اعتبار الظن في الايجاد وفي عدمه فإذا ظن ان انه لم يقم احد بدفن الميت وجب عليه لا يسقط وإذا ظن انه قد قام به غيره حينئذ نقول سقط عنه اذا الظن باعتبار الترك و الإيجاد ومن ظن ان غيره لا يقوم به وجب عليه او كذلك وذلك لأن الظن مناط التعبد الظن مناط قد يقال في بعض المواضع لا بد من من اليقين ثم قال وان فعله الجميع معا كان فرضا اجماعا فعله الجميع كان فرضا اجماعا لعدم التمييز لعدم التمييز قال اذا فعل البعض سقط عن الاخرين طيب فعل الجميع ها يثابون من الذي يعتبر فعله مجزي عن الثاني قد يقال بان البعض بعض الافعال فروض الكفايات قد تقع متوالية حين يصل على جنازه ثم تاتي جنازه ثم تأتي جماعة أخرى تاتي فتصلي على ما صلى او هكذا حتى البلد كله يصلي حينئذ حصل فرض كفايه بماذا بالأول حصل بي بالاول الثاني هل يقع فرضا او نفلا هذا محل نزاع عند العلمي هل المزاع سيذكره في البحرونات قال هنا لعدم التمييز إذا اذا فعله الجميع مرة واحدة صلوا كلهم صف واحد على جلازه قد يكون في قريه صغيرة لا يصل الى 50 فصلوا كلهم جماعه واحده حينئذ حصل ماذا بفعل البعض أسقط عن البعض هنا هل يمكن تمييز البعض لا يمكن لا يمكن التمييز قال لعدم التمييز ثم قال لكن رايت الامام الحاربي احتمالا ان يجعل مسح الراس في الوضوء دفعته هل الفرض الكل أو ما يقع عليه اسمه هذا بناء على ماذا على انه يجزئ فعل البعض يعني اراد أن ينظر هذه لتلك في ضعف في ضعف باعتبارنا ان الاصل انه لابد من التعميم ثم قال قد يقول الفطن رتبة الفرضية فوق السنية وكل مصلي من الجميع ينبغي الا يحرم الفرضية وقد قام بما امر به وهذا لطيف لا يصح مثله في في المسح يعني فرق بين مسألة الجنازه وبين مساله المسح على الراس قال صاحب التهبير الذي هو المرداوي قلت وقريب مما قال لو وجب عليه السبع بدنه فاخرجها كاملة اخرجها كامله هل يصف الكل بالوجوب أو السبع والباقي سنة مرت معنا في ماذا ها الاسم اذا اطلق على ما يشمل الواجب وزياده هل يوصل الكل بالوجوب او لا فلما دخل لها هنا البت قال لنا في وجهان قال ويسقط الطلب الجازم بفعل من يكفي كسقوط الاثم اجماعا وذلك لأن المقصود منه الفعل وقد وجد ويكفي في سقوطه غلبة الظن هذا الشاهد هنا فاذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقطا قاله القاضي والشيخ تقي الدين والطوفي وغيره قال الطوفي لو غلب على ظن طائفه ان غيرها قام به سقط عنها وان غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط عن الجميع يعني كل طائفه كل مدينه قالت ماذا غلب على ظنها أن الطائفه الثانية قد فعلت والطائفه الثانية جعلت الظن ان هذه الطائفه قد فعلت ولم يفعلها سقط عن الجميع لأن كل واحد مكلف باعتبار ظني وليس عنده هوى حينئذ إذا ظن أن غيره قد فعله لو سقط لو لم يفعل واحد ولو لم يفعل احد حينئذ اعتبار بماذا بالظني هذا الذي ذكره قال عمل بموجب الظني لانه كما يصلح موثبا للتكاليف يصح ماذا مسقطا لها وقال الاسنوي في شرح المنهج وا اذا ظن قيام غيرها به وظنت اخرى عكسه سقط عن الاولى وجب على الثانيه هذا كذلك على هذا التفريع حسن اذا ظن الطائفه انه لم يفعل احد ها وجب عليها وجب واذا ظن الطائفه اخرى ان غيرها قد فعل سقط اذا الفعل الواحد باعتبارين قد يكون ساقطا عن هذا ولا يسقط عن عن هذا سقط عن هذا واضح وقال فلك أن تقول هذا يشكل بالاجتهاد فانه من فروض الكفايه ولا اثم في تركه وإلا لازمه تاثيم أهل الدنيا لا قد تحصل نوازل فيجب حينئذ الاجتهاد فإن قيل إنما انتفى الاثم لعدم القدره قلنا فيلزم الا يكون فرضا قيل الثاني فرض أيضا وجزم به ابن عقيل في الواضح فلا يلزم بنية النفل وفاقا للشافعية وذكره أيضا في صلاه الجنازه مرة اخرى لتعيينها بشروعه لانها شرعت لمصلحه وهي قبول الشفاعه ولم يعلم ورد يكفي الظن بدليل سقوط الاثم وقال الشيخ تقي الدين اذا باشر الجهات وقد سقط الفرض فليقع فرضا أو نفلا باشر الجهات وحصلت الكفايه فحينئذ يسقط عن الاخرين هل يسقط عنه باعتبار كونه فرضا او نفلا على وجهين كالوجهين في صلاه الجنازه إذا اعادها بعد أن صلاها غيره وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانيه يعني اذا قيل بانها فرض حينئذ اذا صلى بعد الفجر يعني ماذا في صلاه النهي في وقت النهي واذا قلنا بانها نفل حينئذ هل يجوز له ان يعيد ولا على هذا القول لا يجوز اذا قيل بانه يصلي مرة ثانيه على أنه نفل حينئذ نقول هذا لا يجوز له لان الصلاه محرمه بعد في هذه الاوقات وإذا قيل بانها فرض حينئذ صار تخصيصا قال والصحيح ان ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإن كان نفلا ثم يصير اتمامه واجبا اذا هذا ما يتعلق بشيء مما ذكره العلم في يتعلق به أي مسألة الظن والحصول به اعتباراً بالوجود وكذلك بالترك والاسقاط وياتي بقيه البحث والله اعلم صلى الله وسلم على مين محمد والاله وصحبه أجمعين